واتخذوا من دونه آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظروا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي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 مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزكيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنبا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 ويوم يحشرهم وما يعمدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عباد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لما أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسل ذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الرَّبَا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ لَوْ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 وَقَدم الن إِ مَا عَابِوا مِ عملِم فَجَعَلهُ هَبَ أَمَّ صور أَفْحابُجَنَّة يَومَائِرٍ خَيوم مستُْتَقضَم وَأَحتَنُ مَ قِيلَ وَيَوْومَ تَشَقض بِاللَّهِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحق لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا على الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت الله ترتيلا ولا بِمَثَلٍ بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم وما اولئك شقوم ما كانوا واضل سبيل ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مضر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُظْهَرُونَ عَلَى آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن حَطَّتْ بِهِ سُنَّةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعان بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم فبضناه إلينا قبضا يثيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار نفورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلَّ مِن السَّمَاء إِمَا أَ وَهُور بِنُفِيَ بِ بَلْدَةَم متَْ وَنُسْطَبُ مَِّا خَلَقُناَا أَنعَمَو وَأَن ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَظْهُرَهُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ يَهْرَاءُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 إنها ساءت مستغرا ومقاما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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما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 حسُنَة مستتقَلَ وَمق قُلمَا يعبَأُ لكُم رَبّ لَلا دُعَ أك ف قَدِكَذبتُم فَسَو فَ يكون لِزامَا